سيدة تقول زوجي مريض ويحتاج إلى علاج لا يملك نفقته فهل يجوز لي أن أساعده على العلاج من زكاة مالي جاء في حديث البخاري أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به فزعم زوجي ابن مسعود أنه هو ولده أحق من تصدقت به عليهم فقال صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم فاعطاء الزكاة للزوج جائز عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة وعند أحمد بن حنبل في رواية أما أبو حنيفة فذهب إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تدفع لزوجها من زكاتها وحمل حديث زينب على صدقه التطوع لا على الزكاه المفروضة ومالك قال إن كان الزوج يستعين بزكاه امراته على نفقتها فلا يجوز أما إن كان يستعين بها على غير الإنفاق عليها فيجوز ومن هنا نقول ما دام الزوج يحتاج إلى نفقة لعلاج نفسه فيجوز أن يأخذ من زكاة الزوجة عند الأئمة الثلاثة والله أعلم